فجحدوا بها واستيقنت هاء انفسهم ظلم من بعل فانظر كيف كان عاقبه المفسدين ولقد اتينا داوود علما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 إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَخُشِيَ رِسَالُ سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُسَعُونَ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يخطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكًا من قولها وقال رَبِّ أجزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صَالِحًا وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقت الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الوائبين لا يعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فَمَا كَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ